اللهم اجعل في قلوبنا نورا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 وَإِذَا أَفْلَوُ إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُوْلَادَكَ مَدِينَ اشْتَرَضَ الظَّلَالَ تَبِيلُهُ دَاءٌ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في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 ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه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 عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من السماء، فأخرج به، فأخرج به من الثمرات رزق لكم، فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم تعلمون، وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثله.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 يُضلُّ به كثيرة ويهذِبِ به كثيرة وما يُضلُّ به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهداه الله من بعد ميتاهِه ويقطعون ما أمر الله به أيُّ صلَّ ويقطعون ما أمر الله به أيُّ صلَّ ويُسدون في الأرض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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استغى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك من الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 فَقَالَ أَنْبِئُنِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا إِعْمَلَ نَא إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَإِذَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين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 يا بني إسرائيل اذكر نعمة يالتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أو في بعهديكم وأوفوا بعهدي أو في بعهديكم وإياهم فرحبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ب.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 وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ودخلوا باب سجده وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا طولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وحسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 غير المغضوب عليهم ولا ولذالين آمين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوتي وذكر ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيناه الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق من أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما أقره وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وَإِذَا خَرَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاتُكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 لما أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلز بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 إن كنتم مؤمنين الله